بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين.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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن استخذت إلى غيري لأجعلنك من المستجدين قال أَوَلَوْ جَاءْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُبِينٌ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 إنها أُنَا إلى شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإننا لجميع حاضرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناه بني إسرائيل، فأتبعهم مسرقين.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 وَأَلْجَئَنَا مُوسَى وَأَلْجَئَنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْلَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَسْلُو عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاهِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا أَنَا كَذَانِكَ يَفْعَلُونَ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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي نسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونُ وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُنَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالون إن لم تنتهي يا نوط من المخرجين قال إني لعملكم من القالين ربنا نجني وأهلي مما يعملون فنادجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر فسأ مطر المنذرين إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 فيقولون هل نحن منظرون أَفَبِعذاب لا يستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَلِيمٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ